انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون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 فَأَمَّا عَادُوا فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدَّ مِنَّا قُوَّةَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُونًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ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 فَلَنُذِيقَ النَّذِيرَ الَّذينَ كَفَروا عذاباً شديداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسوأَ الَّذي كَانوا يَعملونَ ذَلِكَ جَزاءُ وَعْدا إِلَّا النَّارَ لَهُمْ فِي هَادَرِ الخُلدَ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين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 قيامة يعملوا ما شئتم يعملوا مَا شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم جاءهم وإنه لكتاب عزيز.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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوطا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة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 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد